موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه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 المشركون أ famine غاشية من عذاب الله أ famine أتت يهم غاشية من عذاب الله. أو تت يهم الساعة بعثت وهم لا يشعرون قل هذه سبيل يدعوا إلى الله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 هم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا على القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون